لَا هِيَ أَكَانَ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرٌّ نَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوهُم هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وأنتم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 أَن جَينَاهُم وَمَنَّ شَ وَأَهْلَكْنَمُسِفين لقدَدَأَ زَلن إلَكُم كِتابابًا فيِيهِ ذِكْركُمْ أَفَلَا تَعقِلُ وَكمْ قَصَمننا مِنْ قَرِييَةٍ كَانَتظَالِمَةَ وَأَن شَأنَا وَأَن شَأنا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْتَضُوا ارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فمَا زَلتِكَ دَعوىهُم حتىَ جَعلنهُ حَصيدًا خامِدين وَمَا خَلَقُن السَّماء أَوَأَربَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ ذَل نَّقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ مَنْ فيِي السَّماواتِ والْأَقْضِ وَمنَنْ عِندَهُ لاَا يَسْتَكبرِونَ عَنَّ عبادَةِ وَمَنْ يندَهُ لا يَْستَكبرِونَ عََّ إبَادَتِ وَلَا يَْستحسِرون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 سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً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 وَجَعَلْنَا فِي الْأَطْوَارِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعلنَ السَّمَا أَسَقَثًَا مَحْفظَ وَهُمْ عَنْ آياتِهَا مرضون وَهَُ الذي خَلَقَ الليلى وََّهارَ وَالشَّمسَوَ القَمرَر كُلُّ نَفْسٍ في فِيهَا لَكِنْ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ الْمُتَفَهِّمَ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم نصرون بل تأتيهم ضغته فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون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 ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن استتم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ليقولوا ما كنا ظالمين لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نفسا شيئا من خبر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا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 فجعلهم جذابا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لَمِنَ الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم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 ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت هؤلاء ينطقون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 قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على ابراهيم قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إلى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ وَكُلا جَعَلنَا صَالِحين وَجَعلنهُ أَإَِّتَ يَحدُونَ بِأَمْرنَا وَأَوْ حَينَ إِلَْن فِعَ الْ الخَاتِ وَإقَامَ الصَّلَاتِ وَإِتَعَ الذَّكَاتِ وَكَانوا وَكَانوا لَناَاعَابِدين وَلُوقَ آتَيْنَاهُ حُكمَ وَعِلمَ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ التي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وَنَصَبْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَسَخَّرْنَا لَهُ مَن حَاسِلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا وَأَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُهَا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَقُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَن لَّن فِي الظُّلُمَاتِ انادا في الظلمات الا اله الا انت سبحانك الا اله الا انت سبحانك انك كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه جَبَنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا رَّبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبَنَا لَهُ يَحِييا وَأَصْحْنَا لَ زَووجًا إَِّهُ كَُوا سَارونَ فِي الخَراتِ وَيَدعونَنَا وَيَدعونناَا رَغَدَ وَرَهَبَ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 وَأَنَّ رَبَّكُم فَاعْبُدُون ۖ وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ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 وَقَتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا ويلنا قد كنا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا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 حَصَمُ جَهَنَّمَ أَنفْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوها وَكُلٌّ فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَتَلَقَّهُممَن إكَةُ هذا يَوومُكُمَّكُ تُمتُ عَدُ يَوْمَ نَقُ السم أَكَ قَي السِجّ للِكُتُبَ كَمَا بَدَأن أَلَ خَلق وَعيدُ وَعدًا عَلَن إِ كُن فَعلم وَلَقدَدَ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورٍ من بَعْدِ الذِكْرِ أن الأضَّ يَرسُهَا عبَادَِ الصَّالِحُ إِ فِي هذاَاَا لََلَغَل لِقَوْمِ عَابِدين وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ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 ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا لِكَي لاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ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 وَأَنَّ اللَّهَ يَدْعُو مَن يَشَاءُ إِلَى رَحْمَتِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا, هدى ولا كِتَابٍ مُنِيرٍ سَائِنَ يَطُفُّ فِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذَلِكَ بِمَا قَدمت يَدكَ وَأَن اللهَّه لَْسَ بِغَلَّ مِلِعََبيد وَمِنَّ سِمَيْ يَعبُدُ اللهَّهَا عَى حَفْثِ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرُ نطُمَ أن بِهِ وَإِن أَصَابَتُ فِتْنَةُ نِ قَلَبَعَ وجهه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 لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد مَن كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُهْذِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا هَٰؤُلَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ الناس وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِمِّ اللَّهُ فَمَا له مِن مُّكْرِمٍ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 وَلَهَُّا قامِعُ مِنْ حَد كُلَّ مَا أأَراجُأَ يَخْرجُ مِنهَا مِن غَمِن أيدُ فيِيهَا وَإيدُ فيِيهَا وَذوقُ عَزَادَ الْ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 وَلُؤْلُؤٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَإِذبَ وَأََّ لإبَاهِ مَ مَ كانَان البَْيتِأَللا تُشرِك بِشيَيئ وَقَهِر البَيْيتِ وَطِير البَيْيت للِطَّ إفَ وَق إِمينَ وَّكَ السّدُود وَأَذِن فِ النَّاسِبِحَججَتُم كَررجَلَ وَعَلَ وَعَلَ كُلِّ ظامِر يَأتينَ مِنْ كُلّ فَجج مِ ليَشَدُوا مَنافِ عَلَهُم وَيَذْكُرسَْ اللهَِّ فِي أَّ مِنْ مَلُماتٍ مَا رَزَقَهُمْ على مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهمَةِ الأَّام تَأْكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُظَةُ فَتَفَهَّمُوا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْهَادِيق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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وبشري المخبتين وبشري المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفق والبُذْنَجَ جَعَلناها لكم من شَعائِرِ الله لعلكم فيه خير فاذكروا اسم الله عليها سواء فإذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكونوا منها واطعموا القانع والماعظ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 وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفوه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون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 ولولا دفع الله الناس بحظهم بذحض لهد مصوامع وبيان وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكان فكان نكيد فكأن قرية أهلكناها وهي ظالما وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها تَيَهُ خاوِيَة على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد فَلَمْ يَصِيروا فيِي الأضِ فَتَكَُ لَم قُلوبُ يحقِلونَ بِهَا فَتَكَُ لَهُ قُلوبُ يحقِونَ بِهَا أَوأَذَانهِ يَسْمَعونَ بِهَا فَإِن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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نُّكْرٍ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتوا ثمَُّ قُتِنُوا أَماتُ لاَا يَرْزُقَّهُ اللهَّهُ رِقًا حَسَنَا وَإِن اللهََّ لََهُو خَيير الرازِقين لاُدَن خلََّهُم مُدَخَلَ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 إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودعوا إلى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل ان الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون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 وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير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 ان النار وعدها الله الذين كفروا ان النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه ضعفت الطالب والمطلوب ما قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَتَصِمُ بالِلهِهُ مَوولَا كُمْ فَ نِععمل المَوْول وَنَعمًَا